الله يدافع عن الذين امنوا ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يذق كل قوان كفو ان الله